الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمه ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ما من وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ نَعْظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ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 فلا تطع المكذبين ودوا لو تذهن فيذهنون ولا تطع كُلَّ اَنْ في فِيمَ هِيَ مِنْ قتل بعد ذلك زنيم أن كان ذلك إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطين سنسمه على الخرطوب إنا بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبين ولا يستثنون الطوفا والعاء فتنادوا مصبئين أنخدوا على أرسكم إن كنتم صارمين انطلقوا وهم يتخافتون وَغَدَا وَلَا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون فَأَنْقَبَ لَبَعْضُهُمْ عَلَى وَعْبِ يَتَلَاوَمُ قَوْمٌ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى ربنا كذلك اللعاب ولا عذاب. لو كانوا يعلمون إن. ان كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان عليه سلهم أيهم بذلك زعيب أم لهم شركاء يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِعُوا وَيُدْعَونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا وَقَدْ كَانُوا يُدَعَى فَأَنَّى يُؤْمِنُ مَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ تَنَسَّتْ دَارُهُم حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّن لَّ In كم عنده الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت الا لولا أن تذرك نعمت مر وضي لن بالله وهو أجتماه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذنوا ليكون كأبي أرسلار لما سمع ذكره ويقولون إن هو